الذي جمعنا وإياكم في هذه اللحظة الطيبة المباركة ونسأله سبحانه وكما جمعنا في هذه الغرف المباركات أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغرز الميامين عاد الله عنهم أجمعين نحاول في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن ننهي الكلامة عما يتعلق بالحج نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم من زيارة بيت الله الحرام تكلمنا في الحصة الماضية تكلمنا عن أنواع الحج وتكلمنا عن الإفرادي وعن القراني وعن التمتع وقلنا بأن التمتع هو الأفضل من بين هؤلاء التلاتة وتكلمنا لأن التمتع أن الحاج يعتمر أولا ثم يتحلل يبقى بملابسه العادية ويتمتع بكل شيء حتى يوم الثامن حتى يوم الثامن فيدخل في الحج ولا بد أن يقدم هديا كما سبق وسلف أن نتكلم عن هذا الأمر وقبل أن نتكلم قبل أن نتكلم عن الحج هناك بعض التنبيهات الغالية هذه التنبيهات من بينها لا يشرع تقبيل شيء من أماكن الحرم بل ولا في الدنيا كلها إلا الحجر الأسود فقط، إلى الحجر الأسود فقط. أتعلمون قولة عمر رضي الله عنه؟ أنه قال للحجر والله لولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ما قبلتك؟ ما قبلتك؟ لا أنصاع. <تصفيق> إذا لا يجوز تقبيل لا يجوز تقبيل أي شيء من هذه الأحجار أو الجدران أو التمسح تمام الله في الواقع المسلمون بجهلهم يقعون في مصائب عظمى هناك يعني ينقلون كل الشركيات التي توجد في بلادهم ينقلونها إلى هناك يحكي لنا أحد طلبة العلم وكان يدرس هناك في أحد المعاهد بمكة فأحكي لكم هذه القصة حتى تنظر للأسف الشديد إلى جهل المسلمين ليس جهلا بسيطا وإنما جهل المركة والعياد بالله يعني هذا الأخ جالس مستقبل البيت وقد وضع رجله الجمن على رجله اليسرى ومتكئ على إحدى السواري وينظر إلى البيت فمر بجانبه مر من أمامه شخص فضرب له رجله فأسقطها فقال له ألا تستحي ألا تستحي أن تضع يجلك في هذه الكيفية يعني أن تقابل بها هذا السيد المدفون داخل الكعبة. انظر الرجل يعتقد بأن وسط الكعبة هناك قبر هناك سيد هناك وطن. كيف ها؟ كيف وحج هذا الرجل عندما يطوف بالكعبة وهو يعتقد أن في جوف الكعبة قبر. لولي من أولياء الله الصالحين كما يقال في بلدنا وهذا من بلد للأسف الشديد يقول هذا الشاب فبقيت مشدوها لا أعرف كيف أجيب لهذه الدرجة للأسف الشديد لهذه الدرجة فالمسلمون يجهلون هذه القضايا ويذهبون إلى الحج من أجل ماذا؟ من أجل التسمية ها؟ يريد أن يضيف لقبا إلى اسمه هذه مشكلة والله مشكلة نعود بالله من الجهل إذا لا يجوز تقبيل شيء ومرة كنا في إحدى المساجد فسأل أحدهم ال ال الواعد في المسجد فقال له يا شيخ أنا هل إذا ذهبت إلى المدينة يعني إلى قبل الرسول هل يجوز أن أقبل ذلك الشباك ذلك الحديد أن أقبله فقال له هذا الفقه فقال له ذلك الشباك ذلك الشباك لا يغني عنك شيئا من صنع ذلك الشباك فالإنجليز هم الذين صنعوا ذلك الشباك وطر المسلمين يتهافتون على التمسك بذلك الشباك وربما التمسح به وكذا هذه مصيبة الله تدل على جهل المسلمين بدينهم إذن هذه من التنبيهات التي ينبغي للمسلم أن يعلمها وأن يعلمها غيره أن لا ينبغي أن يتمسح ببعض المناطق أو ببعض الأماكن أو يذهب إلى بعض القبور أو بعض يعني في المقابر أو كذا بدعوة أن تلك البقعة هي أفضل بقعة على الإطلاق وبأن كل مكان فيها هو مكان مقدس أو كذا أو كذا فالله المستعان من التنبيهات كذلك أثناء طوافك لا تطف من داخل حج إسماعيل فإنه من البيت أثناء أثناء طوافك لا تطف من داخل حجر إسماعيل فإنه من البيت كذلك تشرع صلاة ركعتين داخل حجر إسماعيل لمن أراد ذلك إذ يعد بمتابة الصلاة داخل الكعبة حيث تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بداخلها تنبيه آخر إذا كنت تطوف أو تسعى وأقيمة الصلاة فتفرغ إليها وبعد الانتهاء منها واصل سيرك متمما طوافك أو سعيك متمما طوافك أو سعيك شكرا الله لك أخونا أبو الفضل أستاذنا أبو الفضل معنا كذلك تنبيه آخر لا بد للطواف من الطهارة من الطهارة فإذا أحدثت في أثناءه فيلزمك الوضوء من جديد ثم أتم طوافك خلافا للسعي فإنه لا تشترط له الطهارة لكن السعي بها أفضل لكن السعي بالطهارة أفضل <تصفيق> بالنسبة للمرأة لا يشرع لها الطواف بالبيت في حال حيضها بل تفعل كل ما يفعله الحاج غير الطواف والصلاة وبما أن الطواف لا بد من تقدم على السعي هنا فيلزمها البقاء على إحرامها حتى تطهر من الحيض وتغتسل ثم بعد ذلك تباشر بقية أعمال عمرتها من طواف وصلات. بعده وسعين وتقصي وتحلل لا تتزاحم على الحجر الأسود أثناء تقبيله لما في ذلك من إلحاق الأدب الناس مشكلة هذا الزحام هناك من يبحث عن الزحام وربما يتباهى بأنه بدأ يزدحم ويضيب يمينا ويصار وكذا وكذا حتى يصل إلى إلى الحجر إذن هذا لا ينبغي ها؟ فاكتفي بالإشارة انظر إلى سبحان الله انظر إلى السنة انظر إلى السنة وإلى بركة السنة يكفيك أن تشير أن ترفع يدك بالإشارة من بعد مع التسمية والتكبير هذا من حسناتي طيب هذا من حسنات السنة ولله الحمد والمنة يعني الأمر لا يقتضي منك أن تزحم وأن تصارع وأن تخاصم وأن ربما الله المستعان حتى تصل حتى تصل إلى الحجر لا يكفيك بإذن الله تعالى يكفيك أن ترفع يدك من بعيد وأن تفع تسمى وأن تكبر إذن هذه تنبيهات تتعلق بالعمرة ولا كذلك بالحج يعني الآن نحن انتهينا من العمر ها سنمر بإذن الله تعالى إلى الحج اعتمرنا تحللنا بقينا في مكة ها إلى يوم الثامن في صبيحة اليوم الثامن في صبيحة اليوم الثامن من دي الحجة الذي هو موعد الحج اغتسل وتطيب من محل سكنك ولبس توبيء الإحرام ولب بالحج قائما مستقبلا القبلة لبيك اللهم بحجة اللهم هذه حجة لا إياء فيها ولا سمع هكذا لبيك اللهم بحجة اللهم هذه حجة لا إياء فيها ولا سمع ثانيا ولك أن تشطرت على ربك فتضيف قائلا اللهم محل لي حيث حبستني ها اللهم محل حيث حبستني خافا من عارض قد يحول بينك وبين اتمام الحج لا قدر الله ثالثا توجه لا حامل الله وإياكم توجه وأنت تلبي وتهلل إلى منا فصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قصرا بدون جمع وإن تيسر لك هذه الصروات أو بعضها في مسجد الخيف فلا تبخل على نفسك بذلك فإنه صلى في هذا المسجد سبعون نبيا كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مع شروق الشمس مع شروق شمس اليوم التاسع توجه إلى عرفته وصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم بعد ذلك يشرع وأنت بعرفة في الذكر والدعاء وابتهال والتلبية والتضرع إلى الله جل وعلا سائلا إياه أن يجعلك من عتقائه في هذا اليوم الأغر مكتما من قولي لا إله إلا الله وحده لا شيء له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فإن هذا الذكر من أفضل ما قيل في هذا اليوم كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا وأنت على هذه الحال مستقبلاً القبلة مفتراً غير صائم ها؟ الذي يصوم هو الذي ليس في عرفه.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 وهكذا وأنت على هذه الحال مستقبلاً قبلة مفتراً غير صائم حتى تغرب الشمس تماماً تماماً تماماً تماماً يعني حتى تغرب الشمس بعد ذلك توجه وأنت تلبي طارةً وتهلل أخرى وعليك السكين والوقار إلى مزلفة وصلي بها فور وصولك إليها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين جمع تأخير ما جمع تأخير ولا تص ولا بينهما ولا تصل بينهما ولا بعدهما شيئا من النوافل إلا ركعة الوتة ثم بها قرير العين إلى أول وقت الصبح سادسا صل الصبح بالمزدلفة في أول وقته ثم قف بالمشعر الحرام انتيسر وإلا ففي أي مكان من المزدلفة ذاكرا داعيا مبتهاها ملبيا متضرعا إلى الله مستقبلا قبلا حتى يصفى الصبح جدا بعد الإسفار توجه وأنت تلبي وتهلل إلى منا إلى وبها التقط حصيات الرمي حجمها أكتر من الحمص قليلا وهذا من جهل المسلمين يبحثون يبحثون عن عن, عن حصى كبيرة بل ربما عن, عن حجر بدعوى أنهم سيضربون الشيطان يعتقدون أن في رمي الجمرات هناك شيطان وهناك من يرمي بالحجر ويسب الشيطان خذها يا ابن كده وكده <تصفيق> يعني لو كان هذا الشيطان فعلا هناك كم من حجرة ستصيبه لن تهى ولم يعني <تصفيق> الله يعتقدون أن في الجمرات، ها؟ وحكي لنا أن الواحد منهم يضرب بجزمته يعني بحدائه الله مصيب بالحداء خدها يا لعين خدها يا كذا، خدها مني والمصيبة العظمى أن بعضهم يضرب رأس أخيه حتى يدمي رأسه لا حول ولا قوة إلا بالله الله المستعان نعود بالله من الجهل إذن هذه الحجارة يعني ينبغي أن تكون حجمها أكبر من الحمصة قليلا فإذا أشرقت الشمس تقدم إلى جمرة العقبة الكبرى ورميها بسبع حصيات قائلا مع كل حصار الله أكبر جاعلا مكة عن يسارك ومنا عن يمينك أثناء الرمي انتيسر ذلك وبرمي جمرة العقبة الكبرى التي تعتبر بمتابة صلاة العيد لأهل الموسم تقطع التلبية بالمرة يعني انتهى، ها التلبية انتهت. تقطع التلبية بالمضة بعدما ترمي ها هذه الحصيات في جماعة جماعة العقبة الكبرى. بإمكانك الآن التحلل من توبي الاحرام وارتداء الثياب المعتادة والتطيب والتطه، وهذا ما يسمى بالتحلل الأصغر. ها هذا ما يسمى بالتحلل الأصغر. حيث لحد الآن ما زال يحوم عليك أن تجامع زوجتك تاسعا اذهب لتذبح هديك لذبح الهدي أو النحر يمكن لسبع من الناس الاشتراك في بقرة أو جمل وباشر ذلك بنفسك متوجها بذبيحتك جهة القبلة القبلة قائلا عند الدبح أو النحر بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبل مني ويستحب الأكل والتزود من الهدي والتصدق بباقي على الفقراء والمساكين ولك أن تذبح هديك بملا أو بمكة الأمر الواسع وإن لم يتيسر الدبح في هذا اليوم إذا لم يتيسر الدبح في هذا اليوم الذي هو العاشر من ذي الحجة فأيام التشريق الثلاثة كلها دبح فأيام التشريق الثلاثة كلها دبح بفضل الله تعالى بعد الفراغ من الدبح ماذا تفعل؟ تحلق رأسك، تحلق رأسك، أو قصه، وحياكم الله، أخونا عبد الجبار، حياكم الله، سيدنا الفاضل، ها؟ تحلق رأسك أو تقصه، والحلق أفضل، والسنة والسنة أن يبدأ الحلق بيمين المحلوق. والمرأة تأخذ بمجامع شعرها وتقص منه قيد أنملة قيد أنملة قيد أنملة تماما كما فعلت في نهاية العمرة كما فعلت في نهاية العمرة إحدى عشر توجه في نفس اليوم وبتيابك المعتادة إلى مكة وطف طواف الإفاظة نعم إذا كانت هناك تزكية من قبل العلماء أحد الأخوة يسأل هل يجزئ الوكالة في الدبح من طرف بعد الشركات المعتبرة عند الدولة وصاحب التزكية منها كالشركة الراجحي نعم إذا فالعلماء أفتوا بأن هذا الأمر لا بأسه لأنه في الحقيقة ينظم المسألة أكثر بخلاف كما كان سابقا تبقى الدبائح متراكمة وربما تغير شكلها وربما مشاكل كانت تحصل كثيرا الآن بهذه الطريقة يعني الحمد لله الأمور صارت تتنظم أكثر وطبعا أينما كانت المصلحة فتم شرع الله كما يقول ابن قيم أينما كانت المصلحة فتم شرع الله <تصفيق> ودعوكم الله خيرا إذا قلنا نتوجه في نفس اليوم بتيابك المعتادة إلى مكة وطف طواف الإفادة ثم سعى, سعي الحج بين الصفا والمروة بعد الانتهاء من الركعتين خلف المقام عقب الطواف تماما كما فعلت في العمات، إلا أنك هذه المرة تؤخر الشرب من زمزم حتى تنتهي من السعي 12 عد في نفس اليوم إلى مينا للمبيت بها وللمي الجمرات الثلاثة خلال أيام التشريق 13 أو 13 يمكنك البقاء بمينا ثلاثة أيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر, والتالت عشر. هذا إذا أردت التأخر والتأخر هو الأفضل أما إذا أردت التعجل ولا حرج في هذا فمن تعجل في يومين فلا اتمع عليه ومن تأخر فمن تعجل نعم في يومين نعم فلا إتماله تمام يمكنك ولحج فيمكنك البقاء بمنا يومين فقط 11 عشر والثاني عشر خلال أيام التشريق خلال أيام التشريق هذه أضم فيها الجمرات الثلاثة على التوالي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة في كل يوم ويبتدئ الرمي بعد الزوال أي بعد صلاة الظهر خمسة عشر طم الجمارات على الشكل التالي على الشكل التالي تقدم إلى الجمرة الصغرى وارميها بسبع حصيات في اتجاه القبلة مكبين مع كل حصات. ثم انحيف عنها ذات اليمين وقم قياما طويلا مستقبلا القبلة رافعا يديك وداعيا بما شئت من الأدعية النافعة. بعد ذلك تقدم إلى الجمارة الوسطى واضمها بسبب حصارات في اتجاه القبلة أيضا. مكبراً مع كل حصات كذلك ثم انحيف عنها ذات الشمال وقم قياماً طويلاً مستقبل القبلة رافعاً يديك وداعياً الله جل وعلا بما شئت من الأدعية النافعة ثم تقدم إلى الجمرة إلى الجمرة الكبرى وامها بسبع حصيات مكبراً مع كل حصات أيضاً جاعل المكة عن يسارك ها؟ ومناً عن يمينك أثناء رميها تماما من الموضع التي رميتها يوم العاشر وإذا أنهيت رميها وعليكم سبحانه الله فلا تقف عندها بالدعاء على غرار ما فعلت في الجمرتين السابقتين بل ينصرف وبهذه الكيفية أرمي الجمرات الثلاثة خلال أيام التشريق الباقية سادس عشر 16 إذا أردت التعجل في الرمي يجب عليك مغادرة منا قبل غروب الشمس وإلا لزمك المبيت ورمي اليوم الثالث فيما إذا غابت عليك الشمس بها 17 بإنهائك الرمي خلال أيام التشريق ينتهي حجك إذ لم يبقى عليك الآن إلا طراف الوداع 18- إذا فرغت من قضاء جميع حاجياتك وحل موعد صفيك ومغادرتك مكة طف طواف الوداع على الكيفية المعتادة السابقة طواف سبعة أشواط ثم صلاة ركعتين خلف المقام ثم نصيف راشدا ولا تنس دعاء السفر الدعاء السابق تماما وزد عليه أي بون تائبون عابدون ها لربنا حامدون بهذا تكون أنهيته حجك لا بأس إن شاء الله تعالى أن نعطي خلاصة مجزية ها مع هذه المناسك بإذن الله على شكل عناوين ها يعني يبدأ الحج في صباح اليوم التامن ماذا تفعل في هذا اليوم تغتسل ها الاغتسال والتطيب ولبس الإحرار ثم تلبي بقولك لبيك اللهم بحجة اللهم هذه حجة لا فيها ولا سمعة ولك أن تشترط على ربك فتضفق إذن اللهم محيل لحي تحبستني وذلك خوفا من عارض توجه وأنت تلبي وتهلي إلى مينا ماذا تفعل في مينا تصلي بها الضهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قصرا بدون جمع. وإن تيسر لك أداء هذه الصلوات أو بعضها في مسجد الخيف فلا تبخل على نفسك لأنه كما قلنا صلى في هذا المسجد سبعون نبيا يعني هذا اليوم التامين مع شروق شمس اليوم التاسع توجه إلى عرفة من ينوي أن يزور عائلة في مكة والحج معا لا بأس إن شاء الله هذا يدخل في صلة الرحم، ها يدخل بفضل الله تعالى في صلة الرحم يعني السؤال حتى اسمع الإخوة يقول أحد الإخوة الأحبة من ينوي أن يزور عائلة في مكة والحج معا هذا ما فيه حرج إن شاء الله يعني أنت ستقوم بحجك وتصل رحمك إن شاء الله تعالى نعم يعني هذا اليوم التامن اليوم التاسع مع شروق شمس اليوم التاسع ماذا تفعل تتوجه إلى عرفة أعيد جواب أعيد يوم التامن إذا ماذا أعيد؟ ما... ما من الأول؟ نعم يعني يبدأ الحج في في أي يوم في اليوم الثامن، آه؟ يعني اليوم الثامن ماذا تفعل في اليوم الثامن اليوم الثامن من الحجة هو موعد الحج تغتسل تتطير من محل سكنك، تلبس الإحرام تلبي تستقبل القبلة وتلبي بقولك لبيك اللهم بحجة اللهم هذه حج لا فيها ولا سمعة ولك أن تشترط على الله جل وعلا فتضيف اللهم ما حل حيث حبستني ذلك خوفا من عارض من مرض أو من كذا أو من كذا يعني أنت تتحلل حيث حبسك العدر قد يحول بينك وبين إتمام الحج لا قدر الله دائما لازم في اليوم التام لا يعني تكون فرضية أنت في بيتك وكل واحد يلبي كل واحد يلبي بطريقته إلا في نعم نعم يعني أنت ستنطلق الآن من بيتك نعم على كل حال هذه المسألة في العقيقة أنا كنت تذكرت بأن التلبية تكون في ذكر التلبية وفقت الذي يكون بطريقة جماعية الله أعلم، الله أعلم. على كل حال نبحث في المسألة إن شاء الله. بسم الله خير يعني ثالثا بعد بعد هذه الأمور تتوجه إلى أين؟ إلى من؟ وأنت تلبي وتهلل. تتوجه إلى مينان ماذا تفعل في مينان تصلي بها الضهر والعصى والمغرب والعشاء والصبح قصرا بدون جمع هذا اليوم التامي اليوم التاسع سننتقل إلى اليوم التاسع مع شروق شمس اليوم التاسع ماذا سنفعل ان شاء الله تعالى ان يسر الله لنا الذهاب والتقينا هناك مع شروق شمس اليوم التاسع نتوجه إلى عرفة ونصلي بها ماذا الضهر بالعصر جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتين. جمع تقديم. نعم. بعد ذلك تشع وأنت في بعرف في الذكر، آه، والدعاء والابتهال إلى غير ذلك. بعد ذلك تتوجه. وأنت تلب طار وتهلل أخرى وعليك السكينة الوقار إلى مزدلفة يعني من منا إلى عرفة إلى مزدلفة إلى مزدلفة تصلي بها فر ورصولك تصلي بها ماذا المغرب والعشاء جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتين يعني جمع تأخير جمع تأخير ولا تصلي بينهما ولا بعدهما شيء من النوافل إلا وقعت الوتر ثم تنم بمزدلفة في الصوت أخوة في الصوت <تصفيق> طيب، ثم تنام في مزدلفة، تصلي صلاة الصبح في مزدلفة، ثم قف بالمشعر الحرام إنت يصل، وإلا في أي مكان. ذاكراً داعياً إلى غير ذلك بعد الإثفار توجه وأنت تلبي إلى أين إلى مينان؟, إلى مينان إلى مينان إلى مينان انطلقنا من مينان وعدنا إلى مينان حيث ستجمع سبع حصيات سبع حصيات فإذا أشرقت الشمس تقدم إلى جمعة العقبة الكبرى ورميها بهذه السبع حصيات وفي كل مرة تقول الله أكبر وطبعا كما قلنا رمي الجمعة الكبرى التي تعتبر بمتابة صلاة العيد لأهل الموسم عندما تنتهي تقطع التلبية بالمرة نحن الآن في أي يوم في أي يوم وصلنا أي, أي يوم العاشر. الله يكرمك في اليوم العاشر تمام يمكنك بعد رمي جمرة العقبة الكبرى التحلل من توبي الإحرام وبدء اتياب المعتادة والتطيب والتطهر وهذا ما يسمى بالتحلل الأصغر حيث لحد الآن ما زال يحرم عليك أن تجامع زوجتك بعد ذلك تذبح هديك اذبح هديك أو انحى وقل لا يمكن لسبعة سبعة من الناس أن يشتركوا في بقارة أو جمل أو شيء من ذلك يعني بعد الذبح، بعد الفراغ من الذبح، تحلق رأسك أو تقصره والحلق أفضل وبالنسبة للمرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة توجه في نفس اليوم دائما في يوم العاشر وبتيابك المعتادة إلى مكة وطف طواف الإفادة ثم سعى سعي الحج بين الصفا والمرأة بعد الانتهاء من الركعتين خلف المقام عقب الطواف تماما كما فعلت في العمرة إلا أنك هذه المرة تؤخر الشربة من زمزم حتى تنتهي من السعي عد في نفس اليوم إلى مينان للمبيت ها؟ يعني ست... ستقضي الليلة بمينان لا تقضي الليلة في مكة وفي الحقيقة من أكرمه الله تعالى في ذلك المقام هو من يلتقى بأهل السنة الله يا إخوة هناك للأسف الشديد بعض الناس ممن تفوض لهم الوزارة أن يقوموا بتوعية الحجاج وكذا وكذا هم من يخطئون الحجاج ويوقعونهم في مخالفات الله المشكلة إذن عد في نفس اليوم إلى مينا للمبيت بها ولرمي الجمرات الثلاثة خلال أيام التشريق 11-12 نعم no. إذن بعد الفراغ قلنا بعد الفرق من الدبح احرق رأسك أو قصره أه؟ أه. أه. ثم توجه في نفس اليوم وبتيابك المعتادة إلى مكة وطوف طوافة الإفادة يعني طواف الإفادة يأتي بعد الحلق عندما تطوف طوافة الإفادة طبعا التحلل من توبية الحرام يكون مباشرة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وأن تلبس ثيابك المعتادة، جزاكم الله خيرا. نعم. إذا قلنا تعو... ترجع في نفس اليوم إلى مين للمبيتي؟ بها ولرمي الجمرات الثلاثة خلال أيام التشريق خلال أيام التشريق يمكنك البقاء بمينان ثلاثة أيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا إذا أردت التأخر وهو الأفضل أما إذا أردت التعجل ولا حرج في هذا فيمكنك البقاء بمينان يومي يومين فقط الحادي عشر والثاني عشر خلال أيام التشريق ماذا تفعل ترمي الجمرات الثلاثة على التوالي: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمع في كل يوم ويبتدئ الرمي بعد الزوال بعد صلاة الظهر. آه. إذا أردت التعجل في الرمي يجب عليك مغادرة من قبل غروب الشمس وإلا لزمك المبيت ورمي اليوم الثالث فيها فيما إذا غربت عليك الشمس بها طبعا بإنهاك الضمي خلال أيام التشريق ينتهي حجك إذ لم يبقى عليك الآن إلا طواف الوداع إذا فرغت من قضاء جميع حاجاتك أو حاجياتك وحل وزرت عائلتك أو أصدقائك أو كذا وحل موعد صفرك ومغادرتك مكة في طواف الوداعي على, الكعب على الكفية المعتادة السابقة طواف سبعة أشواط ثم صلاة ركعتين خف المقام ثم انصارف فراشدا ولا تنسى دعاء الصفا هناك بعض التنبيهات لتتعلق بالحج بعض الحجاج بل أكثر يذهبون إلى عرفة في اليوم التامين تايكين المبيت بمنا فهذا العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الذهاب إلى عرفة إلا بعد شروق شمس اليوم التاسع، واضح هذه المسألة يعني يتركون المبيت بمنا ويذهبون إلى عرفة في حين أنه ينبغي الذهاب إلى عرفة لا ينبغي الذهاب إلى عرفة إلا بعد شروق شمس اليوم التاسع. إلا بعد شمس اليوم التاسع. احذر كل الحذر أن تطرق المبيت بمزدلفة وصلاة المغرب والعشاء والعشاء بها، فإنهما من واجبات الحج وبالاخص الصلاة، فقد قيل إنها كل من أركانه. اللهم إلا ضعفت النساء والعجزة ومن يرافقهم فإن رخص لهم أن ينطلقوا منها إلى من بعد منتصف الليل وصلاة المغرب والعشاء. السنة ترتيب أعمال اليوم العاشر الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفادة ثم السعي بهذا الشكل لكن لا حاجة في تقديم بعض على بعض لعل هذا وجوابك يا حسن لا حاجة في تقديم بعضها على بعض إذا عجز الإنسان عن رمي الجمرات فله أن ينيب عنه غيره ويجزيه ذلك ولا شيء عليه إذا عجز الإنسان عن شراء الهدي الذبيحة عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده إذا ارتدى الإنسان ملابس الإحرام فليحذر هذه الأمور التطيب بجميع أنواعه عقد النكاح له أو لغيره الجماع ومقدماته من قبلة ولمس ونحوهما قص الشعر أو حلقه قص الأضافر لبس المخيط ها؟ المحيط بالأعضاء كجلباب وقميص وتبان وغيرها من التياب هذا خاص برجال إذ النساء يحرمنا في تيابهن إذن نكتفي بهذا القرر بقي معنا أمور أخرى وكذلك الكلام عن زيارة المدينة المنورة نرجو الكلام عنها إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا للتطبيق نحن الآن فقط عندنا النظري نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للذهاب إلى هناك لنطبق ما سمعناه جميعا ف... بالتطبيق في الحقيقة تتضح قضايا كثيرة وتتضح أمور كثيرة وإلا يبقى ما شاء الله وإلا يبقى الأمر فقط ومن باب النظري وطبعا نسأل الله جل وعلا أن يفرق نوائياكم وألا لا يحلم من, من زيارة ذلك المقام وأن يسر لنا ولكم وعليكم سلامة الله وأن يسر لنا ولكم فبارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لا إله إلى الله والله أعظم ما ما يرجوه المرء أعظم ما يرجوه المرء في الدنيا أن يذهب إلى ذلك المقام لا إله إلى الله اللهم لا تحيمنا يا رب نسأل الله تعالى أن لا يحيمنا وإياكم زيارة ذلك المقام وأن يهيئ لنا ولكم في أقرب الأوقات وخصوصا ينبغي الإنسان إذا كانت والحمد لله ظروفه طيبة ويعني من الله عليه بأن كان ممن أهه يعني نجح في القعة أن يستغل أن يستغله فترة قوته وفترة شبابه حتى يتنعم فضل الله تعالى بهذا النعيم الذي ذكرناه، وأن يستفيد أعظم استفادة، ولا بأس أن يبحث عن العلماء وعن المشايخ، وأن يجالس العلماء وأن يستفيد من علمهم. فينبغي للمسلم أن يستغل وقته أعظم استغلال هناك لا شك أن ذهابك هناك كلفك الكثير فينبغي أن تستغله وأن تستفيده وأن من العلماء ومن الدعاة ومن كذا ومن كذا يعني أن تضع برنامجا علميا وبرنامجا دعويا وكذا حتى لا تحرم الأجر وتحرم كل دقيقة فتضيع فنا للأسف الشديد كما أخبرنا بأن أغلب الناس يقضون معظم أوقات في السوق الله مصيبة يتنقلون بين الدكاكين يشتعون من هنا ومن هنا ومن هنا الله مصيبة هل أنت ذهبت للسوق يعني هذه السلع هي موجودة في بلدك أحدهم قال أحد المغاربة ما شاء الله عليكم تتركونا نحن نأتي بالسلع من الضار البيضاء نأتي بالسلع من الضار البيضاء وأنتم تتهافتون عليها هنا الله هي يعني السلع تصدر من البيضاء إلى <تصدرح> ما شاء الله الله يلي التفارق <تصدرح> يعني السلع ترسل من درب غلف <تصدرح> <تصفيق> إلى مكة وطبعاً مغايبل للأسف الشديد يتهافتون عليها ويشتونها ربما بثمن باهض وقد تكلفه حتى <تصفيق> حتى في الجمالك وكذا وتلك السلعة موجودة في في بلدي فلا حول ولا قوة إلا بالله الناس تشيشي كووس كووس الشاي أو ليس في بلدنا كؤوس يعني أنت ذهبت من من المغرب إلى مكة لشراء كؤوس الشاي الله لا حول ولا قوة إلى بله ويتجولون في السوق ويقضون عوض أن يقضي وقته في بيت الله الحرام يطوف ويصلي ويشرب من ماء زمزم ويجلس في حلق العلماء وكذا وكذا تراه يقضي أوقات كثيرة الله المستعان. عندما تضيع. مقاصد العبادة تصير عبادة ماء جوفاء لأن العبادة بمقاصدها ولهذا ينبغي أن ترسخ هذه المقاصد في النفوس ها؟ لماذا أنت تريد أن تذهب إلى هناك لابد أن نربي الناس على معرفة المقصد عندما يعرف المقصد من العبادة أكيد بإذن الله تعالى سيسعى لتحقيقه هي فرصة قد لا تعوض وخصوصا في هذا الضرف لا يمكن أن تشارك في القرعة في كل سنة يعني خمس سنوات بعد مرور خمس سنوات وانتظر وانتظر قد يؤخذ اسمك أو لا يؤخذ وهذا ينبغي لمن ذهب هناك أن يستغل تواجده هناك في ما يعود به بالنفع عليه وبالأجر الكبير نسأل الله تعالى أن لا يحلمنا وإياكم وجزاكم الله خير جزاء وبارك فيكم إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوزنا عن ذنوبنا